جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه